الموت رعبا والدمي وبحز رأس الأضمي وبرفع رأس المبتدي كنارا خلف المعتد كنور فوق المعتد حزت عروس المحدن قربا لغلب أوحدي أبشر بليل معتمي بالموت رعبا والدمي وبحز رأس الأضمي وبرفع رأس المبتدي جئنا إليكم في عجل نشف الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل سنهدد عرش المبتدي أفعالنا شدو الفسم صيحاتنا لا الكلم رياتنا فوق الغمام تهدي السبيل وتهتدي إنا إليكم في عجل في الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل سنهد دع الرش المفسدين أفعالنا شدو الفسم صيحاتنا لا الكلم رياتنا فوق الغمام تهدي السبيل وتهتدي سارت كتاب دولةي بعقيدي وبعزتي حملت بواء غامتي. بعزيمة وتجل دي كانت لها كل البلاد نسرط بوب والجهد والش بين باسعد والبين و اسمما مقصدي سمت كتاب الملوولتي نمضي إليهم في ثبت وندوق عر شلم الحدي نمضي إليهم كالرعد ساقت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدين الصارفات المرهض كالذاريات المرسلت نمضي إليهم في ثبت وندوق عر شلم الحدي نمضي إليهم كالرعد ساقت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى حتى تبيد المعتدين